أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق Kazabat samodu wa adom bilkorea, fa' amma samodu fa' ohlicu bilkorea, wa amma adom fa' ohlicu birrichen, sor sorinatia, saharoha alaihim, saba alayali samaniata aya min فترى القوم فيها صرعا كَأَنَّهُمْ أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بَاقِيَةٍ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرَّابِيَةِ إنا لما طر الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة omdat het والجبال vanweeg ver u fiindling maar er werd op de objectiefd door. Omdat de nieuwe vermeningenicksal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 لا قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تزيل من رب العالمين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 وإنا لنعلم أَنَّ منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم